أو يوبقهن بما كثبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا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 وأمرهم شورى بينهم ومنا رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله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 ولمن صبر وغطر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضرر الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرج من